بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنثر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما دراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليس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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرها وما يذكرونه إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة